بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات والقران فالجاريات يسرا فالمقسمات امر ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تحضق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 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِيمِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ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 فَأُقْبِلَتْ امْرَأَتُهُ فِى صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ أَجُوزُ النَّاقِمِينَ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّ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 وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُرُرٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُلُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وهو منين وفي عاد إذ أرسلنا عليه بريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى خين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ فَلَقَلْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تَفِرُّونَ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 مثل ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي